وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على ظلمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى ولا خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى وضم يدك إلى جناحك تخرج بيض من غير سوء إن آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى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 وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُثْرًا إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ مَا يُوحَى أَنِقْذِ فِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِ فِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِ لِيَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِي وَعَدُوٌّ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 <تصرف> لا <قول> تخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه <له> فقولا <له> إنا رسولا ربا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 إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَنَى مَنْ كَدَّبَ وَتَوَلَّى قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَى قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى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 وَأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبْلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ, وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أَزْوَاجًا مِنْ نَبَاتٍ شَتٍ كلوا وارعوا أم عامكم إن في ذلك لآيات لأولنها منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى.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 فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوا قالوا إن هذا لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلا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 Katakanlah: "Lainlah SIRKANmu atas apa yang datang dari kebenaran dan yang diaturkan. Jadi apa yang kamu katakan, itu hanyalah kehidupan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 إن قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدوَّرَجاتُ العُلى جَنَّاتُ عَدْنِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّى وَلَقَدْ أُوحِيَنَّ سأ أنسر بعباده فاضرب لهم طريقا في البحر بس لا تخافوا دركو ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشياهم من اليمن ما غشياهم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 اي باتي ما رزقناكم ولا تقغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحل عليه غضبي فقد هوا واني غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وما قالهم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى قال فإن قد فتن قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غبنا أسيفا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 قالوا ما أخلفنا موعدك بما لكنا ولكننا حُمِّلنا أوزاراً من زينة القوم فقذفناها فكذلك القاسمري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 وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَهُ وَانظُرْ إِلَى إِلَٰهِكَ الَّذِي ضَلَّتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنْ يُحَرِّقَ نَهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ مِن أسْفَلٍ إِنَّمَا إلهكم الله الذي كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لجنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه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 قد خاف من حمل ظلم، وَمَن يَعْمَل مِن الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمَهُ وَلَا هَضْمَةَ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 كِ وَحْيُهُ وَقُرْ بِزِدْنِي عِلْمًا وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ فَالطَرَدْنَا إِبْلِيسَ وَمَن مَّعَهُ ۖ إِنَّهُمْ عَدُوٌّ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 فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصا آدم ربه فضوا ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدا Kawalah bintamnya jema'ah bukum lbagi ngadul, fa'ama yatyan nkom min lihudah,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 أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِنُّهَا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 وَمِنَ الْآنَئِ نِ فَسَبِّحْ وَاقْرَ فَنَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِفْتِنَهُمْ فِيهِ